ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراب المستقيم صراب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الدالين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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ قَدْ نَلَنَا تَعَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَ النَّاسِ كقبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقرا وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل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 كم يتعلو عليكم آيات ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. واشكروني واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يغتل في سبيل الله أمواب تكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الله ربي العالمين الرحمن الرحيم إلي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أهتمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 من بعد ما بينه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويَلْعَنُهُمُ اللاعنون إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ لَهُؤَلَّا يَكْعَلِيْمُ لَهُمْ اللَّهِ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم والعذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلق التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله وما أزل الله من السماء مما من فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب وتصريف الرياح والسحاب المسفق بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون ومن الناس ومن الناس يتخذ من يتخذ دون الله أندادا يحبونهم, يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين إذ يرون الأذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد الأذاب إذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الأذاب, ورأوا الأذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين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 انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما الفينا عليه شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صموا بكم عمي فهم لا يعقلون، يا أيها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 فَمَنُ الضُّرَّ غَيْنَ مَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ, ويشترون به ثَمَنًا قَلِيلًا لَهِكَ مَا يَاكُلُونَ ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم أولئك الذين اشترموا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله